بسم الله الرحمن الرحيم أَرِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنني رأيت أحد عشر كوكبا إنني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين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 ويتم نعمته عليك وعلى رعوبك كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبر إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا القاصرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا إنا ذهبنا استبقوا وتركن يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صارقين وجاءوا على قبيسه بد من كذبه. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون و جاءت فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدولة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترىه من مصر لامرأته أكرم مثواه أكرم مثواه وسائر فعله أونت خذه ولدا وكذلك مكن لي يوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين.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 واستغفري لذنبك إنك كنت من الفاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلم سَمِعْتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شِكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وأكبرناه وقدّعنا أيديهن وقلنا حاشر لله وقلنا حاشر لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لم تننفيه ولقد رأته عن نفسه فاستعصى ولا إن لم يفعل ما أمره ليُسجنا ولا يكون من الصاغين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. فَسَوْفَ يُفْعَنَّ كَيْدُهُمْ لَا أَصْبُو إِلَيْهِمْ وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِرِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُمْ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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقا له إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوى من لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون والتبعت من لا تأبى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا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 القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 116. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان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 رَأَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِيَةً يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سِنْبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَبِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قالوا أضغاز أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعارمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات فضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وَإِنْ تَزْرَعُوا سَبْعِينَ نَجَبَةً فَمَا حَصَدتُمْ فَدَرُّوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ بعد ذلك سبع شلاد يأكلن ما قدمتم لهم إلا, إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن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 فسد أمرت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك توني به أستخلص لنفسي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 وقال لفتيانه جعلوا بغاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكبير فأرسل معنا أخا لا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسيت قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتئنني به لتئنني به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 فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذلالة يوسف ما كان لي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 فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لن ظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا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 اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان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 قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إلَى الله وَأَعْلَمُ مِن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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه اصبر انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحين إذهبوا بقبيص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجى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 ورفع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم بدوا من بعد أن نزل الشيطان من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.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 أنت ولي في الدنيا والآخرة تغفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعون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 وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولا دار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيسر السرور ظنوا وأنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فلنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين